الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه اللهم لك الحمد حمدا يوافي جلالك ثناء واعظاما فحمدا ثم حمدا ثم حمدا لرب العالمين بلا تواني وشكرا ثم شكرا ثم شكرا له في كل اوقات وآني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نروم بها استبصارا في الحق واعتصاما وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله من بعث للعالمين رحمة وسلاما فتعطر الكون برسالته حبا ووئاما واللهم فصل وبارك عليه وعلى ال ال ال كانوا في اتباع الحق اباتا اعلى ما وصحبه الميامين الذين داموا دون الضلال كوماتوا واطاما والتابعين ومن تبعهم باحسان يرجو من الرحمن مكانا عليا في الجنان ومقاما وسلم تسليما كثيرا طاب ابتدا وختاما الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله عباد الله فقد جلت خصائص التقوى ومزاياها فكانت مثابتا بغفران زلات النفس وخطاياها وصلاحها في دينها ودنياها وعز الامه الذي زاحم فرقد السماء وثرياها ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك طهره من الرجس والدرن فما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق إلاها فاسمعا أيها المسلمون ليس يخفى على أولي النهى والألباب وما شهدت به الحضارات عريقة الأسباب أن شريعتنا الإسلامية الغراء غيرت بنور عدلها ورحمتها من الدنيا قاتم معالمها فطمست جورها ومظالمها وانتزعت دون شحنائها وبغضائها مرهف صوارمها وغرست في البرية رحماتها ومكارمها ومن ثم أبحرت بالإنسانية المعنى في أمداء حياة التعايش والتسامح الأجمل ومن ثم أبحرت بالإنسانية المعنى والمستقبل الآمن الوارف الامثل الى الرصد في هذا الاوان في مرافي الامواج المتلاطمه ذات الفتن المدمره والقاسمه فتن فتن احتدمت فيها الطوائف والفهم وجنحت عن المحجه البيضاء الحلوم فاعتسفت واسفاه طرائق الباطل الصراح ونهلت من مشارب البطش والقراح وهؤلاء في آن زعموا بذلك البناء والإصلاح كلا ثم كلا فقد أراقوا الدماء ونثروا الأشلاء ودمروا شاهق البناء وشوهوا قيم الدين الفيحاء إخوة الإيمان وتلك الكوارث الأليمة التي أسست لشرخها العميق في خاصرة الإسلام هي نتيجة حتمية للإيمان للذين اختزلوا حقائق الاسلام العظام ومعانيه الساميه الفخامه وقيمه التي بلغت من العدل والحكمه والرشد التمام اختزلوها في اسماء مستعاره ومصطلحات محدثه غراره والقاب وشعارات وافده حتاره تمترست خلف التطرف الفكري والشدود العلمي الذي تنصل من الاعتدال والوسطيه واتخذوهما وراءهم غهرية فنجم عن ذلك الإرهاب المسلح والإقصاء والرزايا الشعواء والتنطع في تلقي الحق الرحيب العديد وحجره على فكر وحيد ليس عنه محيد وإن هي إلا أفكار إرهابية دخيلة تلقفت كنانتها المسمومة نبال التفريق وأسلات التمزيق وبددت وحده الامه بالسمهريات والعذاب وفرت اديمها بالسنه الافساد والكير الغضاب واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فماذا جنينا من حماقات فله تزيت بزيت دين في الدين تنحروا افاعيل طيش تحتسي الارض سمها ودرب الهدى منها كئيب معطر امه الاسلام وان الغيره من اهل الايمان لا يعجبون من هؤلاء واشباههم من كل داعي مؤدلج في غياهب التاويل الباطل قد ادلج حيث يحرفون كلام الله عز وجل وفق نعرات عصبيه واهواء حزبيه ومصالح ذات اجنده وتبعيه فيعمدون الى تخصيص عامه ومجمله او حمله على غير محمله وهذا التطفيف في نصوص الشرع الحنيف يتوشح في تاويلاته وتحركاته بعباءه الدين في جرئه على تفسير النصوص وفق مراد اصحاب الارهاب الفكري في اباحه سفك الدماء وقتل الابرياء وترويع الامنين وهتك الحرمات وتدمير الممتلكات وتخريب المكتسبات وعدم المبالاه بازهاق الانفس المؤمنه والمعصومه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وفي الحديث الصحيح الذي اخرجه البخاري رحمه الله من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه ولكن دين الله من ذلك براء لانه افتئات عليه واجتراء وامتحان وافتراء اما كبنت تلك الدعاوى الجوفاء الجعذريه والعنف والارهاب والعنجويه والظلم والافساد وسعت باغلب الاكباد بين البلاد والعباد فاتوا امرا كبارا وشيئا ادى بعد ان يظهروا بزعمهم صفاءا وودا غير مستقيم الله في ضلال اقوالهم وشعاراتهم ولا تبعات افعالهم ومآلاتهم فلا يكترثون بالفتن كثرت او قلت ولا بالنوازل حقرت او جلت ولا بالخطوب توالت او تولت ولا بالجوفون مهملت بالدموع او تخلدت راينا من الاحداث ما يبعث الاسى من هولها اكبادنا تتفطر بلال ورجاف وطيش وفتنه وزيغ وفهم كالح الوجه اخبر اخوه الايمان وهؤلاء الشراب الذين انتحلوا الاصلاح فكذبوا واستخفوا عقول السذج فضلوا واضلوا ويدعون انهم للدين الحنيف يخضعون ويطيعون وبحق احكامه يؤدون لا تزال افعالهم الباطلة الرديئة واقوالهم المنمقة الوبئة تفضح مكنون ضمائرهم وتكشف مضمون سرائرهم لانهم اتخذوا الدين لرخيص مااربهم مطية وذريعة ومسلكا لاهوائهم الطامعة الشنيعة والتغرير والخديعة وسيعلم الذين ظلموا اي منقلبا ينقلبون فماذا يكون العذب يا من تفلتوا من المنهج الاسما فتاه وغرروا وكانوا شقاء للبراءه ونقمه وفي لجج الارهاب في الكون ابحوا معاشر اهل الاسلام اتبع سيد الانام عباد الله في كل مكان واذا الارهاب الماكر الذي اصطلى به عدد كبير من اصقاع المعمور وحياله ما تذكيه قوى الحقد والتطرف والجرام اعداء الرحمه والانسانيه والمبادئ السلميه الرضيه سواء من الافراد ام من المجتمعات في عدد من الاوطان ومن اشنائها واقضها للمضاجع باخره تلك المجزره البشعه التي ارتكبها الطغاه الظلمه في سوريا ضد اخواننا في الغوطه الشرقيه من بلاد الشام العزيزه والتي استخدمت فيها الأسلحة الكيماوية والغازات السامة المحرمة شرعيا ودوليا وما أتبع ذلك من قصف بالصواريخ والطائرات مما تسبب في حصول كارثة إنسانية خطيرة وفاجعة بشرية أليمة راح ضحيتها أكثر من ألف وأربعمائة قتير وأكثر من ستة آلاف مصاب مما لم يشهد التأريخ المعاصر له مثيلة إنه الإرهاب في أبشع صوره إنه الإرهاب في أبشع صوره وأنك أساذيبه فرحماك ربنا رحماك رحماك ربنا بإخواننا رحماك واللهم سلم سلم لم يرحموا الشيوف الركع والأطفال الرضع والنساء الثكالة والايامه واليتامه والابرياء العزل اننا لنناشد الضمير الاسلامي والانسانى في التحرك الجاد السريع لردع هذا النظام الظالم واتخاذ المواقف الحازمه تجاهه وكف ببشه وارعاده بد يا اخواننا الابرياء هناك وقد بادرت المملكه العربيه السعوديه مشكوره الماجوره حكومه وشعبا في التنديد بهذه المجزره انطلاقا من عقيدتها الراسخه وثوابتها الاصيله ومواقفها التاريخيه ودعوه الهيئات والمنظمات العالميه لتحمل مسؤولياتها في ذلك ومن هنا عباد الله وجبت تضافر الجهود والوفاء بصادق المواثيق والعهود لاجتثاف جحافر القلاق له الطغيان والزعازع وحسم أدواء رعاة الظلم والإرهاب وعدلهم وسد مواقع خلالهم ودحر كل سوء لاحق من قبلهم ليستأنف العالم الإسلامي خصوصا والإنساني عموما حياته رخي البال مطمئن الحال في أمن مبسوط وحما المحوط وتعايش بالوئام والتراحم منوب وتآلف في الحق والعدالة المبسوط وأن يهب أهل الإسلام للذب عن حياض شرعة الملك العلام وحقيقة الاهتداء والالتزام وذلك بمواضي الحق ومحكماته وقواطعه وجماليات الإسلام وروائعه انطلاقا من إصلاح الذات والأسرة وتواردا منه واتفاقا على كلمه سواء كلمه تنال بها الامجاد والمعالي وتفرع لها الذرى والاعالي مع الدعوه في ذات الاوان للمجتمع الدولي الى عدم التخاذل في تبني هذه القضيه وان لا يقدم حساباته السياسيه على مبادئه الاخلاقيه والقيميه واهميه التعاون والتنسيق الاسلامي والانسانى لمواجهه الفتن التي ظهرت في بعض البلاد والمجتمعات ايها المؤمنون وان العالم اجمع لا يشكر ويبارك جهود دوله امرنا حفظهم الله واندهم بنصره سهرهم ودابهم في القضاء على ظاهره العنف والارهاب ووحد الفتن ودعاتها ومن ذلك سعيهم الجليل ودعمهم السخي الجزيل للمركز الدولي لمكافحه الارهاب والذي يهدف لاستئصال شائفه العنف والظلم والطغيان مشدانا لامن العالم وسلامه وتراحمه واتئامه وما ذلك الا انطلاقا من المسؤوليه الدينيه الجسيمه تلقاء قضايا امتنا الاسلاميه والمجتمعات الانسانيه دون ميز بين لون او عرق ومواجهه التحديات والفتن والمآسي التي تعاني منها الامه ودفع الدخيل الفكري عن الامه وعلاج اسبابه المؤديه الى تشويه قيم الاسلام ومبادئه واصوله الساميه الداله على التسامح والتعايش في ظل الحق والعدل والسلام مع التصدي بكل حزم لدعاوى الفتنه والدلال والانحراف الفكري الذين يسعون الى تشويه سمعه الاسلام والعمل على استلهام حضاره الاسلام المشرقه التي كانت اهم روافد التحضر البشري والابداع الانساني والاهابه بقاده الامه وعلمائها ومفكريها بالاتفاق على مبادئ مشتركه لوضع خارطه طريق لانقاذ الامه من الفتن وعلاج مشكلاتها ووقف نزيف دماء ابنائها باستعصال اسباب الصراع في بعض ارجائها كالحزبيه المقيته والطائفيه البغيضه وما خلفت من فتن واضطراب ونزاع واحتراب وان هذا صراطي مستقيما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون حفظ الله امتنا الاسلاميه في كل مكان من كيد الاعداء المتربصين عزيزه صامده مجيده الرائده في الحق قائده سائده ان ربي سميع مجيب هذا الرجاء وذاك الامل ومن المولى نستلهم صادق القول وخالص العمل اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل خطيئه واثم فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَمَّا بَعْدُ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَاجْتَنِبُوا مُنْكَرَ الْقَوْلِ وَمَضِلَّاتِ الْفِتَنِ واستنصروا الله بفعالكم واقوالكم ساعة المحن تبلغوا من العز غاية المكن امه الاسلام ومن الفتن السحماء التي ارخت سلولها على قطر عزيز علينا فارقطت بالاسل فؤاد وبعثت على اللوعه والسهاد ما شهدته وتشهدهم نصر الكنانة نصر الازهر والمكانه من فتن عاصفه حاميه واحداث متلاحقه داميه هزت رواسي الطمأنينه والثبات واقضت بالشعب الواحد الى التنازع والشتات وبعثت على احتيال الكائدين والمزايدين وولغ الحاسدين والمتربصين لتفريق الصف الجميع والتعالف المنيع وفي هذه الاونه وهذا المنعطف الخطير وجب توارد ابناء الوطن الواحد والامل المشرق الواعد حول الكيان الواحد بنيات مخلصه واثقه وجهود دؤوبه مباركه ذات بصيره وحنكه وحصافه وحكمه لاخماد شراره الفوضى والفتنه وان يقف فورا نزيف القتل والدماء وان تراعى حرمات المساجد واماكن العباده والابرياء وتصان الممتلكات والانشاءات فيا شرفاء مصر لا سواهم ويا حكماء مصر لا غيرهم هلموا خفافا وثقال لاحتواء هذه الفتنه العمياء والنحنه الصماء تفكروا في قسطاس الامن ونصابه واعيدوا سيف القناط لالى قرابه مراعين المصالح العليا وحقن الدماء مغلذين نبض النفس وصوت العقل والحكمه محذرين كيد الغرباء الخارجين المتربصين بنسف وحدتكم واستقراركم ومصر الاسلام والتاريخ المجيد قادره باذن الله على الوصول الى بر الامان والسلام وشاطئ الوفاق والوئام عصيه ابييه على التنازع والشقاق والفوضى والاختلاف فاستمسكوا بخلاقكم واستحفظوا اجيالكم وتذكروا وتبصروا وادعوا الى الحق المبين بحكمه منها البصائر تنجلي وتنوروا اخوه الايمان وها هي دره الاوطان وقبله المسلمين ومأرز قضاياهم اجمعين بلاد الحرمين الشريفين حرثها الله تنبري على دعائها وهجيرها في نصرة قضايا المسلمين لنصرة مصر الحبيبه في ازمتها العصيبه لتعيد لها جداول تراحمنا وانهارها وهيبتها واستقرارها في غيره وحكمه واباء وحض رفيق كحنون الاباء شعارها امن مصر ورفعه مصر وامنها واستقرارها وعزتها واجتماع ابنائها وكلمتها ولقد تاكد ذلك بجلاء في ثنايا الكلمات الحانيه ذات المقاصد والمعاني الساميه التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين ايده الله بتوفيقه فلقد جاءت نبراسا يرسم الطريق لسالك وموقفا تاريخيا يبين الحق لطالبي وبلسم الناجعا يضمد الجراح ويواسي أهل الكلم والأتراح ويجدد الآمال والتفاؤل والأفراح فجزاه الله خير ما جزى عباده الصالحين وولاة الأمر الصادقين الناصحين هنا دعوة الإحسان في ثوب حكمة هنا الرفق والنهج الزكي الأطهر هذا حصاد المنهج الحق يا نعن وإن طريق الحلم والعلم نير الا وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المصطفى والرسول المجتبى كما امركم بذلك ربكم جل وعلا فقال تعالى قولا حكيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشره صلى عليك الله ما صحب الدجا حاد وحنت بالفلا وجناه واستقبل الربوان في غروفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء اللهم صل وسلم على سيد الاولين والاخرين ورحمه الله للعالمين وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وعننا معهم برحمتك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام, اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين واذل الشرك والمشركين واخزل الطغاة والملحدين وسائر اعداء الدين يا رب العالمين اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا وادم الامن والاستقرار في ديارنا ووفق امتنا وولاه امورنا اللهم ايد بالحق امامنا وولي امرنا اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيتها بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانه الصالحه التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه ونائبيه واخوانه واعوانه الى ما فيه عز الاسلام وصلاح المسلمين واجزم خير الجزاء جزاء ما قدموا في نصرة قضايا المسلمين يا رب العالمين اللهم وفق جميع ولاه المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمه على عبادك المؤمنين الهنا الهنا الهنا وخالقنا ومولانا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماءك ولا اله غيرك يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك نسالك نصرك المعزز لاخواننا المسلمين في كل مكان اللهم عليك باعدائهم اللهم عليك بطاغيه الشام واعوانه فانهم لا يعجزونك اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم كل اخواننا المستضعفين في بلاد الشام اللهم انهم ضعفاء فقوهم اللهم انهم ضعفاء فقوهم جياع فاطعمهم حفاة فاحملهم مظلومون فانصرهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين اللهم ارحم موتاهم اللهم ارحم موتاهم واشف مرباهم وعاف جرحاهم يا رب العالمين اللهم احقن دماءهم بكرمك وقوتك يا قوي يا عزيز اللهم احفظ اللهم احفظ مصر الاسلام والكنانه اللهم احفظ امنها اللهم احفظ امنها واجمع كلمتها على الحق والهدا يا رب العالمين اللهم بسط امنها واستقرارها ورخائها يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الطول والانعام اللهم كل اخواننا في فلسطين وفي اركان وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا وغلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد الرسول حيا الصلاه حي على الفلان قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا تاديلوا سووا صفوفكم فان تسويه الصف من تمام الصلاه الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كانعفو دويا كانستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر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 تُنَاصِبُ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغْوًا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة واكواب موضوعة ونمارق مصفوفه وزرابي مفرتوسه اخلا يعظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت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 ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا أكبر السلام عليكم ورحمه